بسم الله الرحمن الرحيم 118. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون 112. ولقد فتن الذين من قبلهم اللَّهُ الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين 113. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون 112. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم 113. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين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 وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَّا يَمُرُّوا بِكَ فَقُلْ إِنِّي أُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ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 إنهم لكاذبون، ولا يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون.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 من رحمتي وأولئك لهم عذاب فَمَا فما كان جواب قومه إلا أن قالوا قتلوه أو حرقوه، فأنجاه الله من النار.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 124. ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين 125. فآمن له لوط 126. وقال إني مهاجر إلى ربي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 فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اتْنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا ب البشر قالوا إن ملكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا باالمين قال إن فيها لوط قالوا نحن أعلم بمن فيها له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 ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أقاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله واردوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين 113. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفي العون وهامان ولقد جاءهم مساب البينات فاستكبو في الأرض وما كانوا سابقين فكلن أخذ فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم أغرقنا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 İnna salatəten ha' an al-fâşşâi ve al-munkar. Ve lâdik Allah akr. Ve Allahu yâlem ma tâcnaol. Ve lâtujadilu ahl 129. وَأَمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاَحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ 120. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابِ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ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 بَل هُوَ آيَاتٌ بينات فِي صُدُورِ الَّذِينَ أوتوا العلم وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ وَقَالُوا لَوْلَا أنزل عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قل إن الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أو لم يكفهم أننا عليك الكتاب يطلع عليهم إن في ذلك رحمة لقوم يؤمنون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 ولو لا أجن مسمّل جاءهم العذاب ولئاتين لهم بعثة وهم لا يشرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين 111. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرض لهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون 112. <تصفيق> يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة 124. 125. 126. 127. 128. 129. 129. 120. 121. 121. 121. 122. 132. 133. 143. 144. 154. 155. 155. 156. 166.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 أو لم يروا أن جعلنا حرا من النَّاسُ ويتخطف الناس من حولهم أف بالباطل يؤمنون وبنعمت الله يكفرون ومن أظلم من من افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه 119. أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين 111. صدق الله العظيم